ونصوص القرآن كثيرة في إبطال هذا القول والله سبحانه وجعل مدنيا فيها والله سبحانه فيها وخلوهم لا ملك فيها ولا يتم ومروم إلا بمعاونة بعضهم بعضا ولم يحجر عليهم سبحانه التعاون والتناصر في ما لا يسقطه والله في عون الأرض ما كان الأرض في عون يوضح ذلك أن دعاء الإنسان للمسلمين أو استغفاره لهم وقضاء حوائجهم ومعاونتهم عليها من الأعمال الصالحة المرضى فيها، فلو كان هذا يخصر من الليث لم يكن عمله قد انقطع وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. صدقة جالية ومن يتفع به من بعده أو ولد صالح يبعو له فدل على أن هذه الأشياء التي يطلب شكون من الأموات من قراء حوائدهم أو الدعاء ذلك التي هي أعمال صالحة من الحي قد استحال وجودها من الميت فطلبها منه مستحيل لعجب حسا فلا يملك لنفسه ولا لغيره نفع ولا ضر ولا حياة ولا نشورا. قوذاهم تحت قوني ومن أضلوا من يذل دون الله من لا يستجيب له إلا يوم قيامة وهم جائعين وافلؤ. ولا تذل دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك والنبي صلى الله عليه وسلم أقرب بين الحي والميت من الحديث المتقدم يا نساء. كما صرّق الله بين أمتي مثل قومه وما يسون أحياء ولا لموت وجميع العقلاء والمجانين كما قدمنا يفرقون بين الحي والموت بل لا يستجيب لدعائه ولا يسمع دعاؤه ولم صرّق نفوسه سمعه فعاجز لا ينصاع لا لا ينصاع من جاهه كلا الجمادات قالت ale والذين تدعون من جلده ما يملكون من تسمير أم تلوهم لا يسمعون دعائهم ولا يسمعون الاستجابة لكم فالمتصق بعدم سماع الدعاء وعدم الاستجابة والمتصل بأخدمة متنيع الدعاء شاع متنيع الدعاء شرعا وعقلا تتناول هذه الآيات ونحورا من آية الله للثيث من وردت الآثار جمع الميت مرحبا كيف سلحتكم من هذا يقول العراقي أن دعاء الميت لا مانع منه كما كان يدعاه الحي فأنتم تقولون إن طلب حوائج من الحي لا بأشبه يقول كذلك نقول ما دونك تقولون بأن طلب الحوائج والاستنصار بالحي فيما يقدر على الجائل فمن مانع من بعد وكاركه إذ أنه حي في قبله مثلا فمن فرقتهم بين متماهنين هذا نعم فقل لأني قولك هذا باطل من وجهه أولا الله سبحانه وتعالى فرقت بين الحي والمي لقد هم لا يستوي الأحياء ولا الأموال فكيف تساوي الحي بالميت الحي حاضر يسمع يستطيع إشارة ثم الميت معادي شيء هذا يعني فمشاواتك للحي بالميت خلق بل مناقضة لقوله تعالى وما يشغل الأحياء وللأموات وقال والذين يتدعون من دونه ما أن يكون من كثنين إن تدعوهم لا يسمعون درعا هذا الأفلاح الناحية الثانية تقول لا ما دمت التقنون أن الميت مثل الحي يطلب ويسأل كما يطلب ويسأل الحي فهذا الرجل طلب من المشمك شيء من الحوائج استعار من الأدراع يوم حنين ونصف من عمية هو كافر إذن اطلب الكافر إلى ما اطلبه ويسأله كما كنت تسأله هو حي فالناس يحتاجون إلى الكافر يأخذوا منهم قرض أو يأخذوا من حاجة أو يطلب من أي مساعدة وهذا مش... الرسول اشترى من يهودي واليهودي دعا إلى شيء من الطعام وأيضا اشتعان بصفان بن عمية ومشت لأن أخذ منه أدراع يوم حنين إذن كل ما هناك فارخ صارك وكاذب قبل النبي صلى كما كنا نأخذ من كادم حياة لا أشتكي أن يقودني يخص هذا بالصلاة أو الولي أو الملك أو الملك أو, الملك أو المقر أو النبي نعم هذا الأمر أما الآن فأترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة شبه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وقال رحمه الله تعالى فإن كيل وردت الآثار بسماع الميت قل لم تدل على أنه يسمع كل كلام قال شيخ الإسلام لتقيب دين رحمه الله وردت الآثار بأن الميت يسمع لا تدل على أنه يسمع كل كلام قال المعبد البرق صحا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يمر بقبر أخي كان يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه حتى يعج عليه السلام وهذا وغيره يدل على أن روح الميت ليست دائم في قبره وأن لها اتصالا به لا يعلم حقيقته إلا حقيقته إلا الله واعتبر واتبرا على بسرات نزول الملك وروح النائم وشعاع الشمس ونحوه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة حياة الشهداء بما في صحيح مسلم عن ابن مسعود لما سئل عن ذلك وقال إنا كانا ذلك فقال أواح في جوف طير خضر لا تناديل والنفة بالعرش فتسرح في الجنة حيث شاد ثم تأوي إلى تلك القناديل الحديث فغسر حياتهم لذلك وثبت بيأف الحديث الذي رواه مالك في الموطأ عن كعب بن مالك مالن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله من جسده يوم بعد وراء الكرمين وصحاوه فادا يدل على أن روح المؤمن في الجنة وتدل لا دار على أن لا اتصال منه في القبر لا يعلم حقيقته إلا الله قوله يعلمه بفتح اللام والضم والمعنى واحد وهو الأقل والرعي يقول يأكل الجنة ويرى ويسرخ بين أشجالها وسيأتي لذلك زيادة البيان إن شاء الله وإنما المقصود هناك هنا بيان متمان قوله في تسويته بين الحي والميت وتجويزه الطلب من الميت ما يطلب من الحي وأن ذلك لا يسمى دعاء قال وإنما الدعاء الذي هو عبادة فهو اتقال غير الله ربا وإلها وقد بينا فيما تقدم مثلان قوله إن ذلك لا يسمى دعاء وعما كونه يسمى عبادة فقد تقدم ما يتل على ذلك وسيأتي لذلك زيادة يضاح من شاء الله تعالى ومما يوضح ذلك معرفة حج العبادة بالشرع وأنها كل ما أمر الله به ورسوله أمر إيجاب أو استحباب ثاوى وبعض العلماء يقولوا العبادة هي الطعاة فيتناول فعل المأمور وتعفى المحور ولما أمر الله به سبحانه دعاءه وسؤاله قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيةا إنه لا يكون من يعتدين إلى قوله وادعوا خوفا وطبعا ربكم لكم وقال إنهم كانوا مسارعون في الخيرات ويدوننا رغبا وقال وإذا سألك إبادي عني فإني قريب مجيب دا وتبدعي إذا دعان وقال وصل الله من كله وقال وابتغ عند الله الرزق أي لا عند غيره لأن تقديم المعمول يفيد الإختصاص عند فَإِذَا حَذِيثُ نزول الرب إلى السماع الدنيا مَن يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَن يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ وَبِالسُّنَّةِ مِنْ ذَلِكَ مَا لَا يُخْصَا فإِنْ انْتَظَرَ العَبْدُ عَمْرَ رَبِّي فَدَاءَهُ مُخْلِصًا صَارَ ذَلِكَ عِبَادَةً صَارَ ذَلِكَ عِبَادَةً مِنْهُ لِرَبِّي فَإِذَا دَعَا غيره فقد عبد ذلك غيره وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والعبادة وفي الحديث الآخر الدعاء مخل عبادة فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عبادة فالدعاء في نفسه من فكل مدعو معبود وما أدري ما يقول هذا الرجل في دعاء العبد ربه واصفاتته واستعافته به هل هو عبادة أم لا فإن قال ليس في بعبادة فعذا مكابرة يعرفه كل عاقل ومخالفة ومخالفة من الكتاب والسنة وإجمال الأمة وإن قرأ أنه عبادة من العبد لربه قيل لو أن تجد شيئا واحدا يكون بالنسبة إلى الله عبادة وغير عبادة للنسبة إلا غيره فيضع فينا من إطلام جلاد الميتة في قوله إنه لا يوجد شيء واحد يكون بالنسبة للحيات و... يكون بالنسبة للحيات والموت عادة وأن هذا لا يوجد فرع ولا أرضه وهذا الرجل ما خرَّ من الطلب من الأموات والوعابين والصياب من جيب وهذا الرجل لما قرر أن الطلب من الأموات والغائبين والإستغاثة بهم جائزة بل يقوله طربة كما يأتي باحتجاجه بالآية ثم قال وإن مجوى الذي هو رباده فهو غير الله ربا وإله فحصر الدعاء الذي هو عبادكم في تسمية المبعد ربا وإلها لأنه يقول إن مجرد الطلب لا يضر مقتغى إخلافه وإن كان المطلوب منه صنبا أو شجرا أو حجرا وإن طلب منه معفرة النوب وعداية القيود وإنزال الغيث وشفال مرضى فإن هذا لا يضر عنده إذ لم يسميه أو يعتقده ربا, و... ربا وإلها وهذا الرجل لما اجتمع به قبل تسويدي هذا بلحو ثمان سنين ومعه ورقة النقلة فيها لشيخ الإسلام رحمه اللهم شجعوا بها على بعض الناس فأحضرته وبحثته وإذا هو في هذا الاصل العظيم جاهل جهلا مركبا ومعالب وإحدى العلتين في المرء تلك له ما على الشرك لا يفر وصاحبه مخلب في النار فقال الشوق السيود لغير الله لا غير فورتت عليه بعض التي فبهت وحبقت عن كناب بالمرافقة ظاهرا وكتبت على ورطتي التي ما هو قمسا ما عباد الطلبة بذي انتصار وما زال من ذلك الوقت يداب ويبحث تحصين ما جمعه في هذه التي اطلعنا عليها وقولوا إنا علي. إن جاء المسلمين لا ينسى غير الله أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة الله الرحمن الرحيم أحمد الله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى وقلوا إن أجهل المسلمين لا يسنون الله ربا وإلها ولا أقصد ذلك بيقال واتذنق لا حكم لها ولا تتغير حقيقة الشيء بتغير الاسم كما جرى عمر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي ناس من أمتي يسمعنا صمر بغير اسمها وكذا من ثم الزنا نكاحا فالتسمية لا تزيل الاسم ولا تطمع المعاملة معاملة مبامية فهو برابي وإن لم يسميه ربا فكذلك من ارتكب شيئا من الأمور الشركية ومشركم وإن سمى ذلك توسل نور ونحو والشيطان لما علم أن النفوس تنفر من تسمية ما يفعل المشركون تألها أخرجهم في طالب آخر طلب النفوس ومما يطرح هذا في قوله إن طلب المخلوق من المخلوق لا يسمى دعاء بل هو نداء وإنما الدعاء الذي هو عبادكم هو اتقاذ الله فعلى هذا قلو أن من نادى إبليس وطلب من مقضاء حاجاتي وكشف ترباتي مع قمي لا يسميه ربا ولا إلها بل يظهر أنا أمرضه ولكن من محوائدي وأستنصر به على عدوه لأنه يقوى على ما لا يقوى عليه البشر ولا يظهر لذلك على منهب الشيخ لأني لا أسم الشيطان ربا ولا إله ولا أعتقد ذلك فيه فعلى مذهبه الباطل لأن هذا جائز يحقق ذلك يحقق ذلك أن كل أحد يترف بأن عبادة غير الله شرك وقد قدمنا تعريف العبادة فمن جعل نوع من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك وإن كان لا يظن شركا ولا تعلها وَسَلَّمُ بَأَيِّ اسْمِ شَاءَ فَالْمُشْرِكُ مُشْرِكُ شَاءَ أَبَى كَمَا أَنَّ الْمُرَابِيَ مُرَابٍ شَاءَ أَبَى يُوَضِّحُ ذلك أن ابن طاع مخلوفا في تحريب ما حرم الله وتحريب ما أحل الله فقد استخده ربنا وإله من دون الله قال الله تعالى اتخذوا ربنا من دون الله والمسيح وما يقولوا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه وعما ينشيكم ورى الإمام أحمد بطبري وغيره ما أن عبي بن حاتم حذم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد تنصرهم بآلدية فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرغبهم من الله الآية فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لم يعبدوهم فقال بلى إنهم حرموا عليهم حلال وأحيوا لهم حرام فاتبعوهم فذلك عبادهم إياهم وقال ابن عباس وحزيفة اليمان في تفسير هذه الآية إنهم اتبعوهم فيما حل في حلموا فَكَانَ مَلِيكُهُمْ وَنَسِيَ قُنُتُرَ بِلَالِيَ فكيف كانت كما كيف كانت كما هو يذوب به يساري قال كانت روبينة انهم وجدوا في كتاب الله ما امروا به وما نورا وقالوا لن نسبق أحبارنا بشئ في ما أمرنا به أمرنا وما نهونا عنه إلا بقولهم فسنصحو نزالا ونبذو كتاب الله وراء أمورهم وقالوا المحتي أما أنهم لم يسلون أما أنهم لم يسلون ولو أمرهم أي أذنهم ما أطاعون ولكن مروا فجعلوا حلال الله حراما وحرامه حلاله فأطاعوهم فكانت الحربوض وحفيتها فهؤلاء الذين أخبر الله عنه في هذه الآية لم يسموا أحبارهم ورهانهم أرضاما ولا آلهة ولا كانوا يظنون أن نفعلهم هذا معهم عبادة لهم ونهالا قال عديم إنهم بيعبدوهم والشيء تابع لحقيقته لا لإسمه ولا لإعتقاد فاعله فهؤلاء كانوا يعتقدون أن طاعتهم لهم في ذلك ليس بعبادة الله فلم يقل ذلك عذراً بمه ولا مزيلاً لإسم ثاني ولا لحقيقتي وحكمه فكذلك ما يفعلوا بعض القبور في سؤال من المقبورين قراء فتفريج الخروبات والتقرب إليهم بالنذور والذبع عبادكم منهم عبادكم من المطبورين وإن كأب الله يصنعون ولا يظنونه عباده ويظنق ذلك هذا الشيخ على يقول دعاء الأموات الغائبين ليش هذا بدعاء إنما هذا نداء فإذا قلت يا رسول الله أو يا أحمد البدوي هذا ليش بدعاء ولا بأشى بنداء فأنتم لم تفرقوا من الدعاء والنداء فهذا قول عبارتي الشيخ يرد عليه يقول العبرة بالحقائق فالشيخ يردك مهما شميت التوسل أو نداء كما أن الربا ربا ولو شميتها أيام بالله شرية ما دام أنه ربا فهو ربا في الحقيقة فا أنت تقول ندا لقوا إبن ليش أعني أعني ما لا تقول, هل تقول هذا قول هذا ندا مضيعة يعني تجوز يزم كان تجوز انتنادي بليش بعيشاتك غير مش قروباتك ووو وتشتري دل لأننا في نظرك هذا ليش بعبادة وإنما هندا أي لن نظر ليش فإن أفضت آلة مع السلبة أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة بسم الله لله الله وسلم نبينا محمد قال رحم الله تعالى ويوضع يوضح ذلك عظاما روى السلمين وفححا عن الذي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنيت ونحن أحد وحدي ونحن خديد وعظم يتغرم ونحسسين سجرة يأخذونها عندها ويجنون منها, منها أجلحة ويقال لها ذات ونواق تمرنا بسجرة فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنَا دَعْوَاتٍ نُؤَمِّمُ كَمَا دَعَوْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ لَنَا كُنْتُمْ وَلَكِنَّ النَّاسَ يَمْنِي بِأَيْدِينَا فَقَالَ لَكِنْ اسْتَرْحِلْ لَنَا مُوسَى فَقَالَ لَنَا إِنَّ كَمَالَهُمْ كُنْتُمْ إِنَّ مَتَٰتَّكَنَ عَلَىٰ مَنَٰنَنَا كَانَ قَدْ نَظَرَكُمْ فَإِنَّهُ قُرِبَ عَنِّي بِالْإِثْمِ مَا كَانُوا وَمَن هُنَا الَّذِي طَلَبُوهُ مِنَ الثَّنَاءِ وَهْرِ اللَّهِ لَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ لَئِنَّ لا اللَّهَ مَّا وَعَدَ وَيَعْرِفُونَ مَنَاهَا أَفَإِنَّ الَّذِي طَلَبُوهُ مِنَّا فَأَكْثِرُوا إِنَّ اللَّهَ سَلَمَكُمْ وَهِيَ وَمَنْ نَارِبَةٌ لِمَا بما اللَّهُ رَسُولُهُ عَلِمَ أَنَّ مَا يُفنى فِي الْقُبُورِ دَاءٌ يُصَابُهَا وَالِاقِرَامَةُ لِمَنْ وَزَنَ النَّدَى لَهُ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الَّذِينَ اتَّقَوْنَ فَأَخْبَرُونَ وَرَضِيَ مَرْضَاةَ اللَّهِ وَأَخْبَرُ مِنَ الَّذِينَ قَالَ جَنَّنَا زَادَ أَنَّهُ مِنْ شَمَائِلِ كنا لنغا تنبت فالن يفهي رحم الله كنا كان اثقاب هذه شجره ثانيه من اثناكم يا لياء اثقاب اللهم الله نار من لا يذنا هنا كاننا ثم ضمنت النطوف حول القمر والزواهي كان وَقَالَتْ كان كان رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا روض الجرير وابنوا بيحاتهم ويرهما عن عباتهم قال وعلا بمرات المقرب يخل من النصارى من أم نجام عند النبي صلى الله عليه وسلم وضعه إلى الإثناء الأكريب يا محمد الله أن نعذك كما شعب النصارى عيسى بن مريم وقال من لنجام نصاري وقال يا أَوَسُلِّي اللَّهِ كَمِنَّا يَا مُحَمَّدِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَمُّ اللَّهُ عَلِيُّ سَلَّمُّ عَلَى اللَّهِ أَنَّ عَبُدْهُ وَيَرُّ ما في ذلك ذاته ولا في ذلك أمرني فإنزل الله في ذلك من ما كان من الشر من الله كتابا وفقا ودرما يقول لنا كتابا وفقا ودرما يقول لنا الله يا قولي مسلمون فبين سبحانه وتعالى أن من عبد الملائكة والنبيين فقل اتخذهم أرهابا من الله وَأَنَّهُ يَكْفُرُ بِذَلِكَ وَإِلَّا مِنْ يَتَقُولُ مُبِيَّةً مِنْ سَمِي رَبَّهُ وَأَنَّ مَنَالَ رَبِّ ذَبَأَ فِي فَتْقَ الْأَمْرَ بِالْإِسْتِقَامَةِ مَرْبَأً دُونِ اللَّهِ فَكِنْ جَبْنًا وَدُونَ وَهَذَا الَّذِي يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ مَرَّ أي السجود لهم لأنه وحين كلمتهم كلمت فعلينا النبي وعملوا السجود السجود من بيك وقف حقيقة القول لأن الله سبحانه من قولوا الدين على أن النجاة من المعافي الغائدين ليت بعبادك بل هو مأمور بها كرا آيات وحاديث وعزار قاما دخال الدين الأول قول الله تعالى يا أيها الذين نمسق الله الزوء إلى الميشينة فالعجم من هذا الحجم من حجم يقص على الجواب والإجعاء الله أمر إبادة المزين لعلك ولأنه يرى أن الأمر فيما كي نعوه لا يكون نجوب لأننا فعلا بمجوبها لم يمتد جنير إلى المستخدام وبكل حال فوأتهم أن الله أمر عبادهم مبينين يدعوا إلى المواكي قوائم آله المكسش بعيدين سواء قالين ومن يجابع المستخدام ومقترى كلام العلمون في جميع الأموات صالحين وطالحين ما يجرى هذا على الكريم على الله والرحاب هي آيات الآية وضعها على غير ما أراضى الله قال الله تعالى إن الذين يقضون في آياتنا لا يختم علينا قال على النابات يقضون في آياتنا يضعون قال الله تعالى فنورلم من الصرع والله كذبا لنهى سبعين قال قرن هذا أن الله يحب العذاب من يسر حوائجا من الأمروات روائج ومن ينضغ من السعر من ذلك والإلحاح الصلب من, من الله يحب من في الزعاء ورقب العباء يستكر من شعبين المدين الحفيدين ويعلق قلبه ورجاءه بالكبير منهم بحيث وقال من قول الجديد بعض أجاباً وآخرون فيقول من السرار ومتقول له وحب لله في ذنها جمال فيا سبحان الله أرضاً ويقول تلحقون قلب الله واحد فخار فظاهر كلامه في غصلاقه أنه يطلق من الأموات والغائدين كل شيء وقد قال شيء إسلام المتنية الله من جورد عن إسلاما من المخلوق إسلام وإسلامي الخالق ففي السبائد وكبره وكبره من لا الله كما قال تعالى سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا إلا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۖ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ۖ لَّا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۝ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝ وَسَيُجَنَّبُهَا قال وقد وقع في كبير من ذلك من وقع من العامة وعيب انتهى واستراء هذا الرجل على الله أعظمني استراء الذين يقضى الله عنه بطوله وإذا كانوا تواففة قالوا يجبنا على الناس يا أمام الله الله لا يقوم تخشى نزلت هذه الآية الَّذِينَ يَأْمِنُونَ مِن بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَوَرَائَهُمْ وَيُبَشِّرُهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَبِمَغْفِرَةٍ وَبِتَوْفِيقٍ الله عَزَمَ أَمْرُهُ فَإِنَّمَا عَلَى اللَّهِ التَّسْبِيحُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا ووجدناك على هذا غير كما للأمر الذي جاء الله رضيه من أبعثه إن أبعث الله رسلاً والله الله لهم لا آكل يمناً قال تعالى لقد عدناك كل أمة رسولاً من الله واجه المطاور وما سلام قلت الرسول والآيات بنا ذا كبيرة من علينا وقعا الناس وقعا الناس وقعا الناس وقعا الناس وقعا ذلك. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة الله يرحب ورحب وقعا الناس وصل الله محمد قال الله وطالعه الدعاء من الناجر من عباداتك ما في الحديث مرفوع الدعاء قال وبعده قالوا معنى وطالس العباحة لأن الدعاء إنه ما يدرم عند امتطاع عمليه للمات والرح وهذا حقيقة التركيب واليقناط وفي الحديث الآخر لأن الدعاء من عباده وفي الحديث الآخر لأن الله يحب المسينة الضائمة في حديث واضح الناس من يسأل الله ألا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 فعطف الشعاب والإستعافة على الدعاء من أدخل خاص يحفرها من زبيتنا ولوما وغير المأقال النشيخ الإثمان كفي الدين رحمه الله تعالى والله سلحان هو مرد دعائي في تأهي في مواضع والنبي صلى وعمر بذلك بيه حديث كذيرة وقال تعالى إياك نابد وإياك نستعين قالت العباة إياك نابد وإياك نحضر ونقاة ونبذل يا ربنا وغيرك وإياك نستعين على طاكك على أمور ما تريا بتاک بنان رحمت ای خداوند یزدان پاس را ماکی پاک اندرزه ایی بندگان بانم من و دنیا و من وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُخْزِيِّينَ وَيَطَّلِعْ عَلَيْكَ مِنْ بَعِيدٍ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا قَالَ الطَّيْرُ رَبِّ اللَّهِ إِنَّهُ صَدَقَ وَصَدَقَ كُنْتُ أصفى خيل الله بنيات كتابي وعرمات كتابي جمعنا يعني في الثورات والنزيل والقرآن وجمعنا الكتاب بالكتب السلاة في الخرآن وجمعنا القرآن في وجمعنا المفصل الفاجحة. وجمعنا النفصل المفالية وجمعنا المفالية من ديها كمود وإياك نستعين وهما الكلمة عم نفسه بين الرب وضينا وبين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 ما عام هذه المحددة لله وقد قال تعالى وإن الله عمك لا إله غيره وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت أسأل الله وإذا كانت أسأل وستأل الله وقد قضى العظمات ما تقدمتانيها العبادة وأن كلما أمر الله به ورسل أمر إيجاب أو استفراد فهو عبادة الله فقد فَيَغْرَادَ عَنْ تَمَامِ يَوْمٍ يَتِيمٌ وَغَابَ مِنْ حَجِّهِ مُتَأَنٍ فَقَالَ لَهُ الثَّانِي كَلاَئِ فَيَغْرَادَ مِنْ لَيْلٍ وَغَابَ وَاسْتَمْضَى فَيَغْرَادَ كُنْ لِي يَتَنَارِقُ مِنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يَغْرَادَ وَلَا غَيْرُهُ فَحَافِذَ اللَّهِ وَكَلَا مِنْ اَكَمِ النَّاسُ يَمْشُونَ آمِنِينَ أَمْ هُمُ الْغَاوُونَ إِنَّهُمْ فِي خَاسِرَةٍ مُبِينَةٍ كَمَا أَنَّ جِنَّتَنَا يَنْتَقِلُ مِنْهَا إِلَى رَبِّهِمْ وَمِنْ جَنَّاتِ نَعِيمٍ وَنُسْقِيهِمْ مِنْ عَيْنٍ تَجْرِي مِنْ جدون باقد بهذا ها قال من قلااء صاق بذايات المطها فنا من غيم ف فقم إدعاء عبادة مستمد من إدعاء المسألة فقم إدعاء مستمد من إدعاء العبادة إلا أن قال وليس هذا من استمال واحدة هذا وَمَا كَانَ لِحُكْمِهِمْ أَنْ يَقُولُوا إِنَّمَا هُمْ مُسْتَهْزِئُونَ فَبَاءَ بِهِمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ لَا يَعْمَلُونَ إِلَّا كُلَّ مَكْرٍ فَبَاءَ بِهِمْ وَهُمْ يَكْفُرُونَ وَمَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا إِنَّمَا نَحْنُ وَنَجَا <تصفيق> اللَّهُ قَالَ وَلَا تَحْزَنُوا إِنَّنِي مَعَكُمْ مُسْتَمِعٌ لَكُمْ وَأَنَا أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَإِنَّنِي سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَمِنْ بَأْسِكُمْ وَمِنْ بَأْسِ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِكُمْ وَقَالُوا هَلْ مِنْ مَلِكٍ يَتَنَزَّلُ وَأَمْرُ مِنْ سپاهانو نیکانهای دنیا، سپاهانو نیکانهای دنیا، سپاهانو نیکانهای دنیا، سپاهانو نیکانهای دنیا، ما من المسلم يسمى إلا رب الله عليه رضي حتى يرد عليه السلام وكلام كالحديث الذي تقذ من المسلم يمر أخي كان يارثه في الدنيا فيسمى علي إلا رضي الله وليه رحمه حتى يرد عليه على أن رضي الروح يحصل فينا فقال الله تعالى قدع فلا ينرسون كشفا لعنس ولا تحديلا الى طويل حورا قال شيط الاسلام عن العباة المتين الله تعالى ذلك الكلام على هذه الاية من لا ذكر انا من السلف من ذكر انا مراجب الملائكة ومن من وان وكان لا شيء ديون من الله فمن كان ترى من منين لكنه تنعن تنعن منين لكنه تنعن تنعن ان الله يستر لكم فما تكونوا تقولون ان شاء الله ما عندكم شيء لا يكتبه انشاء الله أردنا واننا نسأل بطبرة رب الله وحيدة بل يريد فلنعم عددين ما نورك وشان اجري كما أكون قوما من سال الله مطمنا في كفه الله إذا ولا يتنم قسوس الجبائن من ملك من جهة فقل من دعاني تلا من الأنبياء إلى صلاتي فإن كان لي كنست وما يتفنى ومن دعا الملايكة ومجن وعنونا المهار لا يطلعون وصائفة وما يطلعون وخذينا إن قلت الله من خالهم وما لا فقلناها عن دعائهم وبينا المهار لا يبركون كشفا لعن الدائم ولا تحمينا لا يرفعون من ولا من إلى ومن حال ومن حال الى حال تتوين سبقي عن قدره ولهذا قال ولا تحمينا فذكر نكرة التعمر والتحميل فقال تعالى وأنه كان لتأمين ليس عنهم برجان يجيز ذاته مراقا كَانَ لحمه إذا نزل عاديا قال برای کپالاتی بین ماندی پیش پای کپالاتی بین آنی پیش پایین بینت از داریم على أنه لا تهود الإسلامة المحلوط وهذا من ما اشتغل منه هي على أنك من الله أنه مخوط لنه وتعليق الله عليه وسلم أنه أستاذ الكلمات كان لا يدون له كذا لا, لا, لا, لا أنت خير أنت وَاسْتَغْفِرُوا لَهُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ او دیگر ندیده ای طومارینان و پاپان تان تان وأن الدعاء لا يستطع بالله والاستعاد لا يستطع بالله إلا بالله والاستقراض لا يستطع إلا بالله صد شيء لله لغيه الله المطلوب ملكاً مقرباً أو مجيداً للصلاح فإن الله يقول إياك نعبد وإياك نستطيع وقل عنه تحديد إلا ومعها الماء جمعها صورة الوساد، جمعها صورة البعد، ونار البعد جمعها هي، جمع المدود هي، جمع أي أن جميم من الجلال من, من السماء إن قرر معها إلى يوم قياد نار المدود هي،